إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمَنَ بالله واليوم الآخر وعمل صالحا.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 وعامل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم وَلَا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعامل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ve amel salih falâm âjerhum ândâ rabbihim, ve la kufun âleyhim, ve lahum yâzânon. Ve amel salih falâm âjerhum ândâ rabbihim, ve la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 نََّذينَ آمَنُوا وََّذ نَهَاد وَنَّ صَارَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَْيَوْمِآخِرِ وَمِلَ صَالِحَا وعمل صَالِحًا فَلَهُم أَجرََهُمْ عي دَرَبِّهِم وَلَا خَوْفٌُ عَلَيْهِم وَلهُم يَعْزَنُون إِن من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وَعَمِلَ صَالِحًا صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتِينَاكُمْ بقوة. وَإِذْ الطور ما آتيناكم بِقُوَّةٍ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتِينَاكُمْ بقوة. وَإِذْ الطور ما آتيناكم بِقُوَّةٍ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بقوة. وَإِذْ الطور ما آتيناكم بِقُوَّةٍ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بقوة. وَإِذْ الطور ما آتيناكم بِقُوَّةٍ وَإِذْ أَخَذْنَا سَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا بِقُوى بِقُوَّةٍ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بقوة. وَإِذْ الطور آتيناكم بِقُوَّةٍ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بقوة. وَإِذْ الطور ما آتيناكم بِقُوَّةٍ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 ان الذين آمَنُوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وَعَمِلَ صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمَنَ بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحة وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين في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 فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً فَجعَناَاهَا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا متقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً للمتقين.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 متقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لَكُنتُم من الخاسرين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 فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَتَخِذُنَا هُزُوَةً وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقَرَةً قَالُوا اتتخذنا هزءا واذا قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزءا واذا قال موسى لقومه ان ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزءا وَإِذْ قَالَ مُسَانِ قَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ أَمْرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزْوَةً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 الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا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 وَإِذْ قَالَ مُسَالِقُو مِهِ إِنَّ اللَّهَ أَمْرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَخَذُنَا هُزُوًا قَالُوا Ateştekizin huzun. "Sözlerini dinleyenlerden biri, "Ateştekizin huzun. "Sözlerini dinleyenlerden biri, "Ateştekizin huzun. "Sözlerini dinleyenlerden biri, "Ateştekizin huzun. "Sözlerini اتتخذنا هزءا اتتخذنا هزءا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا اتتخذنا هزءا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا أَتَتَخْذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا أَتَتَخْذُنَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا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 قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ أَمْرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَخْذُنَا هُزُوَةً قَالُوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 اتتخذنا هزءا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين واذا قال موسى لقومه ان الله يامركم أَنْ تذبحوا بَقَرَةً قالوا اتتخذنا هزءا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 قالوا اتتخذنا هزءا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي دع لنا ربك يبين لنا ما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 قالوا دعولنا ربك يبين لنا ماهي قالوا دعولنا ربك يبين لنا ماهي قالوا دعولنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال إن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 يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماهي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 إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها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 ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين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 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 17. وَإِذْ 17. 18. 18. 19. الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر ناظرين وإذ قال موسى لقومه أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وإذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين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 الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان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 قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون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 قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان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 قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا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 اتيناكم بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من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 اتيناكم بقوه خذوا ما آتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من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 قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله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 قَالُوا دَعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ إن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 قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان